وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لولا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لقد استكبروا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةُ تلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك, أولئك شروا مكانا وأظل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أَخَاهُ هارون وزيرا فقلنا ذهبنا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب رسله اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتذنا للظالمين عذابا أليما